وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَائِلُو لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منھم لفريقا يلوون الستهم بالكتاب لتحسبوا لِيَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ قونَ على اللهَّهِ الكَذبَ وَهُمْ يعمون م كان لِبَشٍ أي يُؤْتِهُ اللهُ الكِتابَ والْحُكمَ وَ نُبُوتَثَُّ يَقون ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن, ولكن كونوا ربانين بما كنتم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وَلَا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَدَ اللهَّهُ مثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَتكُم مِنْ كتابَابِ وَحِكْمَ ثُ جَاءكُمْ رَسُولُ مصَدِّقُ لِمَا معكُمْ تُؤْمنِن النَّ بِه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 ان عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا فمزدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولائك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم